وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أرسل رحمة للناس ولم يرسل نقمة فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن هذا النبي الكريم الرحمة المهدات إلى هذه البشرية جاء ليحفظ حقوق الناس حتى الكافر منهم والمشرك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورفه كان جار النبي صلى الله عليه وسلم يهودياً كان يضع الشوك في طريقه ويؤذيه فلما خرج يوما ولم يرى الشوك صلى الله عليه وسلم سأله عن جاره ليست هذه من عادته فخبر أن ابنه مريض وأنه في علاجه وتمريضه فاستأذن صلى الله عليه وسلم على اليهودي فأذن له فدخل وإذا بالغلام روحه تقعقع بين الحياة والموت فقال يا بني قل لا إله إلا الله والغلام يرتجف كالعصفر يا بني قل لا إله إلا الله فالتفت الغلام إلى أبيه اليهودي وكأنه يستشير فقال اليهودي حين أثرت به أخلاق هذا النبي الكريم أطع أبا القاسم يا بني أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم توفي بعد كلماته تلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم حابدا شاكرا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الحمد لله الذي أنقذه بي من النار رحمة صلى الله عليه وسلم بالناس إنما يشهده, ما يشهده العالم اليوم من نقم وتدافع وتدابر وتقاتل تترجمه دماء تسيل على أراضي شاسعة من مسلمين وغير المسلمين وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليحقن دماء الناس لا ليجريها وقلم القرآن حفظك الله ستجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر قتل النفس وينهى عن ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وقال سبحانه تحدث عن عباده الذين يتوب عليهم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 فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على عدم القتال وعلى عدم إراقة الدماء هذا هو صلى الله عليه وسلم يأتي في صلح الحديبية بعد ثمان سنين من القتال مع المشركين أثقله عليه الصلاة والسلام هم الدماء التي سالت جاء ليعرض على قريش أو لتعرض عليه صلحا يحفظ به دماء الناس واسمع إلى ما حدث من شيء غريب يجعلك تستيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عدم إراقة الدماء يأتي المفاوضون ويفشلون في التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم إما لسوء أخلاقهم أو لقلة حكمتهم النبي عليه الصلاة والسلام جاء معتمرا لا مقاتلا لكن قريش منعته وكان أن الله أن يحدث في ذلك المنع خير فجاء سهيل ابن عمر وهو مفاوض محنك حكيم فقال عليه الصلاة والسلام من هذا أي الذي جاء لك يفاوض قال هذا سهيل ابن عمر قال سهل أمركم إن شاء الله وهذا من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء كان يتفاءل بالأسماء الحسن قالوا سهيل قال سهل أمركم إن شاء الله لكن سهيل محنك جاء لك يفاوض وهو من منطلق الضعف الضعف لأن النبي عليه الصلاة والسلام معه ما لا يقل عن عشرة آلاف وهم أي قريش منهكون متعبون في موضع قوة ومع ذلك جاء هذا سهيل لكبريائه وعظمته يريد أن يفرض شروطا على الرسول صلى الله عليه وسلم جلس سهيل وجلس جلس الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى تلك القصة الذي يكتب الصلح علي بن أبي طالب والذي يحضر صلح عمر ابن الخطاب وابو بكر الصديق قال عليه الصلاة والسلام ما تريدون قال سهيل ترجعون عامكم هذا فلا تعتمرون وتعودون في العام المقبل قال عليه الصلاة والسلام ولم قال حتى لا يتحدث الناس حتى لا يتحدث الناس فيقولون دخل محمد على قريش عنوى أي بالقوة يعتمد، وتسقط هيبتنا بين العرب تعود عامك هذا وتأتي بالعام المقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن قريش ابن هذا البلد ابن هذا المجتمع ويعلم يعلم أن هذا الرجل يتكلم الحقيقة فقال صلى الله عليه وسلم أجبتك لذلك نعود عامنا هذا ونتخل عام المقبل ما عندك قال من جاءكم منا فارا بدينه مسلمة ونطلبه ترده علينا ومن جاءنا منكم مرتدا عن دينه وتطلبونه لا نرده عليكم وقال عليه الصلاة والسلام إن في هذا ظلم قال هذا وإلا فلا قال أجبتك لذلك اتصور لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سببه كلمة قالها عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي المفاوضون اسمع رعاك الله أيها الشاب أولا أيها المسلم اجعلها دستورا في حياتك كلمة منهج والله لا يدعون اليوم إلى كلمة يحقنون بها دمائهم إلا أجبتهم لها الدماء ما يدعون اليوم ويطلبون مني شيئا فيه حقن لدمائهم إلا هو أجبتهم له كان صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل انظر انظر اظن لو انه كان هناك مفاوض غير رسول الله وهذا قد حدث فعلا ستكون ردة فعلك شيء لكنه الرحمن عليه الصلاة والسلام استفزه سهيل اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا نعلم من الرحمن والرحيم اكتب باسمك اللهم قال صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر فقال سهيل ما رسوله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن بيته وما قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله تحملها صلى الله عليه وسلم فقال اكتب محمد ابن عبد الله وامحوها يا علي أي امحو كلمة رسول الله فقال علي والذي بعثك بالحق نبي لا امحوها امحوا كلمة رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لسهيد انا رسول الله وان كذبتمني امحوها يا علي فلما أقسم علي قال عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف القراءة والكتابه صلى الله عليه وسلم ولا يدري أين هي الكلمة قال دلني عليها رسول الله يقول لعلي دلني عليها فدله عليها فبل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ومحا كلمة رسول الله ليحقن دماء الناس, ليحقن دماء الناس وحية الكريمة وهنا انفجر سيف من سيوف الله وأسد من أسود الله عمر بن الخطاب ولم يتحمل هذا أبدا وجاء وجلس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعيد بن عمرو يقول له يا رسول الله أولست رسول الله قال نعم قال أوليس أوليس قتلانا في الجنة وقتلانهم في النار أعطى ظهره لسهيل وجلس بوجه النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وسهيل خلف ظهر <تصفيق> ولسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال وليس قتلانا في الجنة وقتلانهم في النار قال بلى قال فعلا ما نعطي الدنيا في ديننا لماذا كل هذا حقنا الدماء حقنا الدماء فقال عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني الله إني رسول الله ولن يضيعني الله هذا هو الرحمة المهدات صلى الله عليه وسلم عجبا كيف يدعي إنسان إنه مسلم ثم يستهين بدماء الناس ماذا قرأ عندما من من أين جاء بهذا الفكر أسأل الله أن يهدي عامة المسلمين وأن يهدينا معهم إن الله لذلك القادر عليه يقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أولاه وبعد إن الإنسان عزيز عند الله قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن القتل خطيئة وقعت بين البشر في أول العهد ابني آدم حين حسد أحدهم الآخر فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين إن هذا الرجل الذي قتل أخاه هو لم يقتل أخاه فقط هو يقتل كل مقتول ظلما إلى يوم القيامة عيث قال عليه الصلاة والسلام وما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن منه إلا كان على ابن آدم الأول منه كفل أي وزر وذلك أنه سن سنة القتل أنه سن سنة القتل فما من إنسان يقتل ظلما إلا كان الوزر على ابن آدم الأول أيها الأفاضل أيها الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دفع الدماء وعدم إراقتها قل لي بربك ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقتل كل قريش في مكة على أن يدعو عليهم من يقتل جميعا ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل بل أدموه أهل الطائف والدماء تسيل من جسده الشريف ويأتيه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الجبنين على أهل الطائف فلا ينجو منهم أحد والنبي يرفض مفزوعا صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابه أقواما لا يشركون بالله شيئا وقد حدث ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت الطائف ودخلت في الإسلام وخرج منها الكثير من العلماء والدعاء إنه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وكف الدماء عدو من أعدائه عدو من أعدائه ثمامه ابن أثان كان ملكا على البحرين وكانت الحنطة والشعير تأتي إلى مكة من البحرين وكانت الإحساء والقطيف اليوم إلى البصرة كلها تسمى البحرين وكانت البضائع من المواد الغذائية تأتي إلى قريش من هنا ثمانه بارك البحرين جاء وقد وقع أسيرا بعد أن كان مقاتلا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بماله أو بقومه سقط أسيرا فقال عليه الصلاة والسلام اربطوا ثمامة إلى سارية من سوار المسجد ملك يربط إلى سارية فربط ثمامة فمر عليه صلى الله عليه وسلم في الصباح يخاطبه خطابا يليق بالملوك فقال له ما عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذات أي أن وراء دماء ستسيب إن قتلتني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكل فتركه صلى الله عليه وسلم وجاءه بليوم الآخر يقول له ما عندك يا ثمامة فرد عليه فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر فجاءه في يوم الثالث قال ما عندك يا ثمامة قال ما عندي إلا ما قلت لك يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر في الثلاثة أيام ماذا كان يرى ثمامة وهو مربوط في سارية المسجد كان يرى الناس تصلي وتقرأ القرآن وتتراحم فيما بينها كان يرى مجتمعاً ليس في مجتمعه ورحمة ليست عنده وأخوة ما سمع بها وفوق ذلك كله نوراً يمشي بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم وأهاليهم كان يرى كل هذا كان يرى القرآن يتلع في المسجد ما عندك يا ثمامه؟ قال إلا ما قلت لك يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامه. أطلقوا ملك حربنا وقاتلنا صرف أمواله لقتارنا نطلقه أطلقوا ثماما يرى ثماما القيود تحل ثم يخلى سبيله يقف تعجبا لم يسبه أحد لم يضربه أحد لا يشتمه أحد لم يلعنه أحد لم يتعرض له بشيء من السوء أحد وقد كانوا يستطيعون أن يضربوه عند دخولهم وعند خروجهم وطلق ثمامه حائرا فيما رأى وسمع فلما غاب عن المدينة وتوارى جسده تفاجأوا بعودة ثمامه مرة أخرى ووقف في المسجد وقال أشهد أن لا إله إذا الله وأشهد أن محمد رسول الله كبر أهل المسجد بدخول ملك من ملوك العرب في الإسلام ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبي لن تصل حبة حنطة ولا شعير إلى قريش حتى تأذن بها حرب اقتصادية هذا يشعر أنه أقل شيء يقدمه لخدمة رسول الله ولخدمة الإسلام أن يحاصر قريش اقتصاديا وحدث ما أراد ثمامه وحوصرت قريش اقتصاديا حتى ما وجدوا خمزة يأكلونها وإذا جاءوه ويقولون له أنت حنيفنا فيقول إني قد دخلت في الإسلام والله والله لا تصلكم حبة حبطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كم رياؤهم كان يمنعهم من الذهاب إلى رسول الله ولكن لما جاعت البطول وذاقوا طعم الجوع وذلوا أذن الله ركب أبو سفيان على فرسه منطلقا إلى المدينة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أعمامك وأخوانك وأبناء أخوانك يا محمد فيأذن رسول الله لثمامه أن يأتيهم الطعام ما كان سبب دخوله في الإسلام إنه حقن الدماء حقن الدماء هذا هو سبيل دخول الناس في الإسلام ليس كما يفعل الناس اليوم لا أظن أن هناك شيء رخيص عندهم أرخص من الدماء أسأل الله أن يهدي عامة الناس وأن يهدينا جميعا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم حق دماء المسلمين اللهم حق دماء المسلمين اللهم حق دماء المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك بنا راحم يا أرحم الراحمين فاغفر لنا وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك الهداية والتقاء والعفاف والغناء اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك